بسم الله عندك ما هو تعريف الإعراب صلاحا مم. أحسنت الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها نفظا وتقديرا إلى كم أقسام قسم التغيير إلى قسمين تغيير لفظي وتغيير تقديري أحسنت فما هو التغيير اللفظي التغيير اللفظي هو الذي يظهر في آخر الكلمة أحسنت هذا يقال له تغيير لفظي جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد يذهب زيد لن يذهب زيد لم يذهب زيد أحسنت فهذا تغيير لفظي لأنه ظهر في آخر الكلمة والتقدير هو الذي لا يظهر في آخر الكلمة بسبب مانع من الموانع أحسنت هذه حقيقة تغيير التقديري. هو الذي لا يظهر في آخر الكلمة لأجل مانع من الموانع أحسنت فما هو المانع الذي يمنع من الظهور وجود حرف العلة أحسنت المانع الذي يمنع من الظهور وجود حرف العلة وحرف العلة إما أن يكون ألفا أو ياء في الإسم أو يكون ألفا أو ياء أواوا في الفعل هذا واضح وواضح لأن بعضهم قال ما في من الدرس المتقدم قلنا نعيد إن شاء الله بأسهل من هذا فالتغيير ينقسم إلى قسمين تغيير اللفظي التغيير تقديري التغيير اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق منه مانع أو الذي يظهر في آخر الكلمة هذا يقال له تغيير لفظي جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد فأنت تلاحظ أن الحركات تتغير لأجل هذه العوامل التي تسبق الكلمات وتتلفظ بها فإذا هذا تغيير لفظي لأنك تلفظت بالحركات وظهرت في آخر الكلمة التغيير التقديري هو الذي لا يظهر في آخر الكلمة لأجل مانع والمانع هو وجود حرف العلة وحرف العلة إما أن يكون ألفا أو ياءا أو واوا فإن كان الاسم معتلا فيكون المانع فيه الألف أو أوليا جاء الفتى والقاضي مررت بالفتاء والقاضي والذي فيه الألف من الأسماء لا تظهر عليه جميع الحركات ويكون المانع التعذر والذي فيه من الأسماء يمتنع من الظهور حركتان وتظهر عليه حركة واحدة الممتنع من الظهور الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لقفتها رأيت الغاضية وأما الفعل الذي لا تظهر عليه الحركات هو الفعل المضارع المعتن بالالف أو نواو أو نيا فإن كان بالالف فلا تظهر عليه جميع الحركات فتقول يخشى الفتى ولن يخشى الفتى وأما الكسر ليس من خصائصه سأتي معنا إن شاء الله أنها من خصائص الأسماء طيب وإن كان معتلاً بالياء ما هو الذي يمتنع من الظهور فإن كان معتلاً بالياء الفعل المضارع يقضي يرمي ما هو الذي ما يظهر عليه الضمة أحسنته الذي لا يظهر عليه الضمة وأما الفتحة فتظهر لخفتها تقول يخشى الفتاة ولن أو تقول يقضي الفتى ولن يقضي الفتى يقضي الفتى ولن يقضي الفتى فالضمة تقدر والفتحة تظهر لن ليقضيها بالقفة لن ندعوا من دونه إلها هذا يضيف الواو سائتي وأيضا الواو كنيا تماما في الحكم الواو كنيا تظهر عليها الفتحة كما في الآية هذه لن ندعوا و يمتنع من الظهور الضمة كما في قولك يدعو زيد إلى الحق زيد يدعو إلى الحق فلا تظهر الضمة عليه وإنما التي تظهر لن يدعو الفتحة للخفة فالحاصل الواو التي في الفعل مضاركا يظهر عليها الفتحة ويمتنع من الظهور الضمة وأما الجزم فيكون بيش بالحفة الجزم يكون بالحذف لم يدعو تحذف الواو تأتي بضم دليلا عليها وكذلك الياه لم يقضي تحذف الياه وتاتي بالكسر دليلا عليها يقول له أنكم تستخدمون شرح سبوره لا هكذا إن شاء الله نمشي شيئا فشيئا هذا. قال المصنف رحمه الله وأقسامه أربعة قبل الدخول في الأقسام لم يتعرض المصنف كما ترى للبناء وذكر الإعراف حسب واقتصر على ذكر الإعراب ولم يذكر البناء ولا بس أن يذكر البناء وما يتعلق به لأنه يقابل الإعراب فإذا عرفنا الإعراب سهل علينا معرفة البناء فالإعراب تغيير أواخر الكلم لاختناف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا هذه حقيقة الإعراب تغيير أواخر الكلم فيحصل تغيير في الكلمة وهذا التغيير إما أن يكون ملحوظا أو مقدرا وأما البناء الذي يقابل الاعراب فله معنيان كالاعراب معنى لغوي ومعنى الصلاحي أما معناه في اللغة فهو وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم هذا هو أو هذه حقيقة البناء في اللغة وهذا الناس لا زال يستعملونه بنى بيتا وضع شيئا على شئ على جهة يراد بها إيش؟ الثبوت ثبوت هذه الأمور التي يضعها هذه حقيقة البناء في اللغة وضع شيئا على شيئا على جهة يراد بها الثبوت واللزوم ثبوت اللزوم بمعنى واحد وهما مترادفان ثبوت واللزوم لكن يتم بالعطف لا بأس فهو عطف مترادف فاللزوم والثبوت بمعنى واحد هذه حقيقة البناء في النغة وأما في الاصطناع فهو نزوم آخر الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة نزوم آخر الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة هذا تعريف البناء الإعراب إيش الإعراب تعريفه تغيير أما هذا إيش نزوم البناء نزوم آخر الكلمة حال واحدة في الأحوال الثلاثة أي في حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر تلزم الكلمة حالة واحدة لا تتغير عن هذه الحالة فتقول مثلا جاء هؤلاء، ورأيت هؤلائي ومررت بهؤلائي فأنت تلاحظ أن كلمة هؤلاء لزمت حالة واحدة في الأحوال الثلاثة في حالة الرفع عن الكسر لزمت الكسر جاء هؤلاء وفي حالة النصب والجر كذلك فإذا كلمة هؤلاء بماذا نحكم عليها بأنها مبنية لأن حقيقة البناء طبقوا عليها لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وهي كذلك. ومثل هؤلاء من سواء كانت إفهامية أو موصولة كما سئيت الكلام عليها فإنها تلزم حالة واحدة تقول أعجبني من جاء ورأيت من جاء ومررت بمن جاء ماذا لزمت من هذه السكون فهي لزمت حالة واحدة في جميع الأحوال الثلاثة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. ومثلها أيضا إيش أمسي مثلا أمسي تلزم حالة واحدة مضى أمسي وأعجبني أمسي ورأيت أمسي ومررت بأمسي مثلا مثلا لدالة فقط فأمسي كما ترى لزمت حالة واحدة وهي إيش الكسر وهي الكسر فبماذا يحكم عليها البناء بالبناء فهذا هو ضابط البناء أو تعريف البناء نزوم الكلمة حالة أو نزوم الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة أيش المقصود بالأحوال الثلاثة حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر فيتلزم تلزم حالة واحدة لا تتغير عن هذه الحالة إن كانت اسماني وقالوا الجر وإن كانت فعلا كان ابن يسى ما فيه جر بالفعل. طيب وهي إما أن تلزم البناء على الكسر أو البناء على السكون أو البناء على على الضم أو البناء على الضم مثل منذ منذ تلزم البناء على الضم وحيث كذلك تلزم البناء على الضم جلست حيث زيد جالس جلست حيث زيد جالس فيتلزم البناء على الضم فلزوم البناء إما أن يكون على الفتح مثل لا الفتح أين فهي تلزم البناء على الفتح إلى أين ذاهب كما ترى ما يتحرم إلى أين الآن؟, إلى الآن لم أفعل كذا فهي تلزمisty وحيدا وهو البناء على الفتح أو تلزم الكلمة البناء على الضم مثل حيث. أو تلزم الكلمة البناء على الكسر مثل أمس وهؤلاء أو تلزم البناء على السكون مثل من وكم مثل من وكم فهذه كلمات مبنية لأنها تلزم حالة واحدة في الأحوال الثلاثة فهذه حقيقة المبني اصطلاحا وأما لغة فسمعت التعريف وهما متقاربان في اللغة وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت، وفي الإصلاح نزوم آخر الكلمة حالة واحدة في الأحوال الثلاثة فهذه الكلمات المبنية يكون إعرابها محليا فتقول هؤلاء جاء هؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل هكذا تقول إذا عربته مبني على الكسر في محل هؤلاء فاعل جاء هؤلاء فاعل مرفوع ولو لا ينقل فاعل مبني على الكسر في محل رفع هكذا تعلم المبنيات تقول في محل أما الذي عرابه مقدر لا مرفوع تقول جاء الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمه مقدرة تفرق بين المبني وبين الذي عليه الحركات مقدرة فذاك يكون مرفوعا وعلامة رفعه ضمه مقدرة وهذا يكون في محل هذا المبني يكون في محل جاء هؤلاء تقول هؤلاء فاعل مبني على الكسر في في محل جاء الفتى تقول فيه فاعل مرفوع فعلم ترفع ضمة مقدرة وأما هذا تقول مبني في محل هذه إشارة إلى ما سيأتي معكم يتكرر إن شاء الله وإنما إشارة إلى كيف يعرب المبني وكيف يعرب الذي فيه في آخر حرف من حروف العلة فإنه يقال مرفوع منصوب مجرور ولكن الحركة مغدرة منع من عنده لا ما يتقدم وهذا يقال مبني في محل جاء هؤلاء مبني في محل رفع مر... رأيت هؤلاء مبني في محل نصب مررت هؤلاء مبني في محل جر طيب <تصفيق> قال رحمه الله انتهينا من المبني قال وإقسامه أربعات رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعان من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها تقدم بيان حقيقة الإعراب وأنه تغيير أو الكلم لاختلاف العام من الداخل عليها لفظا أو تقديرا فبعد أن فرغ من بيان حقيقة الإعراب ذكر رحمه الله تعالى أقسامه، فقال وأقسامه أربعة، أي أقسام الإعراب، لأن الضمير عود أقرب مذكور وأقرب مذكور فيما تقدم الكلام عليه ما هو الإعراب، فإذا قوله وأقسامه أي أقسام الإعراب أربعة وهذا بالإجماع أنها أربعة لا خامس لها وليس ثلاثة أيضا وإنما أقسام الإعراب أربعة بالإجماع الاستقرائي استقرأ النحاة فوجدوا أن أقسام الإعراب أربعة لا تخرج عن هذه الأربعة لا تزيد ولا تنقص بالإجماع عندهم ومستند الإجماع الاستقراء أنهم استتبعوا كلام العرب فوجدوا الإعراب واحد من هذه الأربعة لا يخرج عن هذه الأربعة لا زيادة ولا, ولا نقصان فيه هذه هي أقسام الإعراب المتقدم ثم بينها رحمه الله بعد أن نجملها بعد أن قال أقسامه أربعة بينها فقال رفع بدأ بالرفع رحمه الله تعالى والرفع له معنيان معنى لغوي ومعنى استلاحي أما معناه في اللغة فهو بمعنى العلو والارتفاع. هذا هو معنى الرفع في اللغة بمعنى العلو والارتفاع. تقول فلان مرفوع أي رتبته عالية. فلان مرفوع أي رتبته عالية. هذا معناه اللغوي. وأما معناه في الصلاح فهو تغيير مخصوص علامته الضمة ساتي علامات الرفع. تعريف الرفع في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الضمة او ما ناب عنها هذه حقيقة الرفع عند النحاء اصطلاحا تغيير مخصوص بالرفع ما هو عام ذات التعريف تعريف الاعراب تغيير عام سواء كان بالرفع او بالنصب او بالجر او بالجزم ذاك عام في الاعراب تغيير اواخر الكلم ذاك عام سواء كان بالرفع هذا التغيير أو بالنصب أو بالجر إلى آخر ذلك وأما هذا التغيير مخصوص بالرفع فقط هذا التغيير المخصوص بالرفع ما هي علامته قال علامته الضم أو منابأ عنها فهذه أو هذه حقيقة الرفع في الاصطلاح تغيير مخصوص بشيء معين هذا التغيير المخصوص الذي هو بالرفع ما هي علامته قال الضم أو منابأ عنها جاء زيد هذا تغيير مخصوص علامته الضمة ما ناب عنها جاء الزيدان جاء الزيدون وما سيأتي معكم من النواب ينوب عن الضمة اشياء منها الالف المثنى جاء الزيدان ومنها الواو في جمع المذكر السالم جاء الزيدون قال المؤمنون منها الضمة ومنها الالف تنوب اغصي منها الواو ومنها الآلف تنوبان عن عن الضم وسيأتي أشياء أخرى إن شاء الله الكلام يكون عليه في محلها لكن هذه إشارة لأننا ذكرنا التعريفة فنحتاج إلى ذكر شيء مما ينوب عن الضم فما هو التعريف الرفع يا أخي تغيير مخصوص علامته الضم أو منابع عنها جاء زيد جاء الزيدان جاء المسلمون فهذا تغيير مخصوص علامات متى وعلامات وعلى ايضا شيء مما ناب عن الضم كالالف والواو احسن فارق الله فيك فهذه حقيقة الرفع تحفظ قال رفع ونصب النصب كالرفعي له معنيان لغوي والصناحي اما معناه في اللغة فهو بمعنى الاستقامة تقول فلان منتصب اي مستوى مستقيم فلان منتصب أي مستوى مستقيم فهذا معناه في النغة بمعنى الاستقامة ومنهما سمعت فلان منتصب أي مستوى مستقيم وأما معناه في الصلاح فهو تغيير مخصوص علامته الفتحة أو مناب عنها في الصلاح تغيير مخصوص علامته الفتحة أو مناب عنها رأيت زيداً ورأيت الزيدين رأيت زيدا ورأيت الزيدين ورأيت أخاك فهذا تغيير مخصوص بيش بالنصب ما هي علامته رأيت زيدا الفتحة رأيت أخاك ما ناب عنها هذه حقيقة النصب تغيير مخصوص علامة الفتحة أو ما ناب عنها كالالف في الأسماء الستة رأيت أخاك أو كاليا في المثنى وفي جمع مذكر السالم رأيت الزيدين ورأيت الزيدين رأيت الزيدين ورأيت الزيدين والمسلمين فهي هنا في المثنى وفي الجمع طيب ننتقل إلى الجر أو الخفض قال رفع ونصب وخفض الخفض كهما له تعريفان اللغوي والصلاحي فمعناه في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل بمعنى الخضوع والتذلل إن خفقت لله أي خضعت له سبحانه وتعالى وتذللت له هذا بمعنى أو هذا هو معنى الخفض في اللغة وعبارة الخفض عبارة من؟ عبارة الكوفيين أحسنتم وأما البصريون يعبرون الجر هذا معنى الخفض في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل إن خفقت لله أي خضعت له وتذللته وأما معناه في الاصطلاح هو تغيير مخصوص علامته الكسر أو منابأ عنها هذا هو معنى الخفض في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الكسر أو منابأ عنها مررت بزيد فهذا تغيير مخصوص بالخفض وعلامته هناك الكسر أو ما ناب عنها مررت بأحمد مررت بأحمد فهذا تغيير مقصوص علامته ما ناب عن الكسر وهو إيش؟ الفتحة وتكون في الممنوع من الصرف كما سيئت الكلام عليها تكون في الممنوع من الصرف مررت بأحمد وإبراهيم وإسحاق ويعقوب فهي هناك ما ترى تغيير مقصوص علامته الفتحة لأنها نائبة عن الكسرات وأيضاً الليات نوب عن الفتحة عن القصرة كما سئتي في المثنى وفي وفي جمع المذكر السالم مررت بالزيدين وبالمسلمين مررت بالزيدين وبالمسلمين فهو تغيير مخصوص على متى نائب عن القصرة وهي الليات وتكون في المثنى وفي جمع المذكر السالم كما أن الليات تنوب عن الفتحة في المثنى وفي جمع المذكر السالم عن الفتحة هنا تنبأ أيضاً عن الكسرة في المثنى وفي جمع مذكر السالم فهذه حقيقة الخفض تغيير مخصوص علامة الكسرة أو ما ناب عنها ينوب عنها شيئان عن الكسرة شيئان ينوبان الفتح في الممنوع من الصرف واليا في المثنى وفي جمع مذكر السالم طيب قالوا أقسامها أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك وهذا تفصيل لما أجمله المصنف بعد أن ذكر أقسام الإعراب ذكر ما يختص به الاسم أو ذكر الأقسام ذكر الأقسام ثم ذكر ما يختص به الاسم وما يختص به الفعل فهذا كالتفصيل لما أجمله من قونه وأقسامه أربعة رفع ونصب بقى الجزء ما تكلمنا عليه قال وجزم قبل أن ندخل في قوله في الإسماء نتكلم عن الجزم قال وجزم الجزم له معنيان في اللغة بمعنى القطع تقول جزمت بكذا أي قطعت به جزمت بهذا الأمر الفلاني أي قطعت به وأما في الصلاح فهو تغيير مخصوص علامة السكون أو مناب عنها تغيير مخصوص علامة السكون أو مناب عنها لم يضرب ولم يضرب ولم يضرب لم يضرب ولم يدعو والنائب عن السكون الحذف شيء واحد فقط الذي ينوب عن السكون شيء واحد فقط وهو الحذف إما في الفعل المعتل لم يضي ولم يدعو أو في الأفعال الخمسة وسائت الكلام عليها لن يضربا لن يضرب لن يضرب لن تضرب هذه الأفعال الخمسة سيئة الكنام إن شاء الله عليها فالنايب عن السكون شيء واحد فقط ما هو الحدف ويكون في الفعل المعتل الذي آخره يا أو واو أو ألف الذي آخره ألف أو يا أو واو لم يخشى لم يقضي لم يدعو فهذا نائب يكون مجزوم على مجزمي حدف حرف العلة وهو نائب عن السكون أو يكون في الأفعال الخمسة فتقول لم نحن قلنا لم لا نمثل بن لم نحن في الجزم نقول لم يضرب لم يضرب مجزوم علام جزمي حذف إيش النون ولم يضرب مجزوم علام جزمي حذف النون ولم تضرب كذلك فالنائب عن السكون شيء واحد وهو الحذف ويكون في شيئين الحذف في الفعل المعتل وفي الأفعال الخمسة سأتي إنشاء الله بالكلام عليه. قال فللأس فللأسماء من ذلك من ذلك أي مما تقدم من أقسام الإعراب الأربعة فللأسماء من ذلك أي من أقسام الإعراب الأربعة ما هي التي للأسماء سيذكرها وقلنا كما سمعت هذا تفصيل لما أجمله المصنف من قول وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم هذا إجمال التفصيل في هذه الأشياء أن الاسم يأخذ ما هو الذي يأخذه من هذه الأقسام؟ الرفع والنصب والخفض والخفض. ما في جزم. هذا الذي يأخذه الاسم من هذه الأقسام الأربعة المتقدمة. ذاك إجمال أقسام الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم. ثم فصل الإجمال المتقدم كأن سائلا يقول لا طيب بالأسماء ماذا تأخذ من هذه الأربعة؟ فقال للأسماء من ذلك أي من الأقسام الأربعة, الأربعة، ثلاث أشياء تأخذ الرفع وتأخذ النصب وتأخذ أيضا أيش؟ الخفض وأما الجزم فلا يدخلها الجزم لا يدخل الأسماء وإنما تأخذ مما تقدم من أقسام العراب الأربعة الرفع جاء زيد وتأخذ النصب رأيت زيدا وتأخذ الخفض مررت بزيدا أما الجزم فلا يوجد في الأسماء وإنما هو من خصائص الأفعال كما سيأتي قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض وتقدم حقيقة هذه الأشياء ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك من مقصود من ذلك لإشارة عدل أي شيء أي الأقسام الأربعة فما هو نصيبها هذه الأفعال من تلك الأربعة قال ونالأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها فهذه قواعد تفرض أن الأفعال تأخذ من أقسام الإعراب الأربعة ثلاثة أشياء تأخذ الرفع وهي تشارك فيه الاسم وتأخذ النصب وهي أيضا تشارك فيه الاسم وتأخذ الجزم وهو من خصائصها فلا يشاركها فيه الأسماء. فالحاصل من ذلك أن علامات العرام الأربع المتقدمة منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص مشترك بين الأفعال وبين الأسماء مثل الرفع يذهب زيد يذهب زيد هذا مشترك كما ترى الفعل الرفع يذهب وكذلك الاسم أيضا ورفع طيب والنصب أيضا مشترك بين الأسماء وبين الأفعال لن أضرب زيدا لن أضرب زيدا فهو مشترك كما ترى الفعل أضرب المضارع نصب وكذلك الاسم أيضا نصب وأما الخفو ما هو مختص فالخفض مختص بالأسماء والجزم مختص بالأفعال فالأفعال لا يدخلها الخفض والأسماء لا يدخلها الجزم وإنما هما من الأشياء المختصة فالجزم يختص بالفعل المضارع والخفض يختص بالأسماء هذا واضح نعيده إن شاء الله في السؤال فقط أين أبو اسحاغ اليوم ما حضره عندك أقسام الإعراب كم أربعة أحسنت ما هي ونصب أحسنت فما هو الذي يأخذه الأسماء من هذه الأربعة الأقسام الخفض والرفع والنصب فأل يأخذ الجزم ما يأخذه وما هو الذي يأخذ الفعل؟ الرفع والنصب والجزم. فما هو المشترك من هذه العلامات والأقسام؟ أو ما هو المشترك من هذه الأقسام؟ الرفع والنصب مشترك بين الأفعال وبين الأسماء. وما هو المختص بالاسم؟ الخفض. وبالفعل الجزم. سبحانه الله وحمدك.